عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دب إليكم داء الأمم الحسد والبغضاء هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين